ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف اذا حقق عليهم ا ل أ م ر لم يوجد عندهم من ح ق ي ق ة العلم بالله وخالص ا ل م ع ر ف ة به خبر ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أ ث ر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحياراء المتهوكون أ ع ل م بالله و أ س م ا ئ ه وصفاته و أ ح ك م في باب ذاته و آ ي ا ت ه من السابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن من و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء وخلفاء الرسل و أ ع ل ا م الهدى ومصابيح ا ل د ج ء الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم و ا ل ح ك م ة ما برزوا به على سائر اتباع ا ل أ ن ب ي ا ء فضلا عن سائر ا ل أ م م الذين لا كتاب لهم و أ ح ا ط و ا من حقائق المعارف و ب ا ط ن الحقائق بما لو جمعت ح ك م ة غيرهم إ ل ي ه ا لاستحيا من يطلب ا ل م ق ا ب ل ة ثم كيف يكون خير قرون ا ل أ م ة أ ن ق ص في العلم و ا ل ح ك م ة لاسيما العلم بالله و أ ح ك ا م آ ي ا ت ه و أ س م ا ئ ه من هؤلاء ا ل ا غ ر ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م أ م كيف يكون افراخ ا ل م ت ف ل س ف ة واتباع الهند واليونان و و ر ث ة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين واشكالهم واشباههم اعلم بالله من ورثه الانبياء واهل القران والايمان وانما قدمت هذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده عرف طريق الهدى اين هو في هذا الباب وغيره وعلم أ ن الضلال والتهوك إ ن م ا استولى على كثير من المتاخرين بنبذهم كتاب الله, بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم و إ ع ر ا ض ه م عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم م ع ر ف ة الله ممن لم يعرف الله ب إ ق ر ا ر ه على نفسه و ب ش ه ا د ة ا ل أ م ة على ذلك وبدلالات ك ث ي ر ة وليس غرضي واحدا و إ ن م ا أ ص ف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء و إ ذ ا كان كذلك فهذا كتاب الله من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ثم ع ا م ة كلام ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ثم كلام سائر ا ل أ ئ م ة مملوء بما هو إ م ا نص و إ م ا ظاهر في أ ن الله في أ ن الله سبحانه هو العلي ا ل أ ع ل ى وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء و أ ن ه فوق العرش و أ ن ه فوق السماء مثل قوله تعالى إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اني متوفيك ورافعك إ ل ي آ م ن ت م من في السماء أ ن يقصف بكم ا ل أ ر ض أ م امنتم من في السماء أ ن يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إ ل ي ه تعرج ا ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعرج إ ل ي ه يخافون ربهم من ف و ق ه ثم استوى على العرش في ستة موسوعه ا الرحمن على العرش ا ض ع على وقال ا ل ن ا ب ن ي صرحا ل ع ل ي أبلغ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب ا ل س م ا و الله ت ف ع إ ى إ ل موسى وإني ل ا ظنه ن كاذبا ت ز ل من ح ك ي حميد م م ن ل ربك بالحق إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما لا يكاد يحصى إ ل ا ب ك ل ف ة وفي ا ل أ ح ا د ي ث الصحاح والحسان ما لا يحصى إ ل ا ب ا ل ك ل ف ة مثل ق ص ة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ربه ونزول الملائكه من عند الله وصعودها إ ل ي ه وقوله في الملائكه الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إ ل ى ربهم ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م بهم وفي الصحيح في حديث الخوارج أ ل ا ت أ م ن و ن ي و أ ن ا م ي ن من في السماء ي أ ت ي ن ي خبر السماء صباحا ومساء وفي حديث ا ل ر ق ي ة الذي رواه أ ب و داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أ م ر ك في السماء و ا ل أ ر ض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في ا ل أ ر ض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أ ن ت رب الطيبين أ ن ز ل ر ح م ة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتكى أ ح د منكم أ و اشتكى خله فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقوله في حديث الاوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه رواه ابو داود وهذا الحديث مع انه قد رواه اهل السنن ك ا ب ي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في احدهما, فالقدح في أحدهما لا يقدح في ا ل آ خ ر وقد رواه إ م ا م ا ل ا ئ م ة بن خ ز ي م ة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أ ن ه لا يحتج فيه إ ل ا بما نقله العدل عن العدل موصولا موصولا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الصحيح للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قالت أ ن ت رسول الله قال اعتقها ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة وقوله في الحديث الصحيح ان الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إ ن رحمتي سبقت غضبي وقوله في حديث قبض الروح حتى اعرج بها إ ل ى السماء التي فيها الله إ س ن ا د ه على شرط الصحيحين وقول عبد, وقول عبد الله بن ر و ا ح ة الذي أ ن ش د ه للنبي صلى الله عليه وسلم و أ ق ر ه عليه شهدت بأن وعد الله وعد بأن وأن النبي حق وقول أ ن العرش ف و الماء طاف ف و ق ا ع ر رب ش اميه ل ل ع ا ن وقول أ م ي بن ابي الصلت الثقفي الذي انشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو هو وغيره من شعره من فاستحسن وقال امن شعره وكفر قلبه مجدوا الله فهو للمجد أ ه ل ربنا في السماء امسى كبيرا بالبناء اللعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرج عما يناله بصر العين ترادونه الملائك صورا وقوله في الحديث ا ل ذ ي في السنن ان الله ح ي كريم يستحي من عبده إ ذ ا رفع يديه إ ل ي ه أ ن يردهما صفرا وقوله يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما لا يحصيه إ ل ا الله مما هو من أ ب ل غ المتواترات ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل م ع ن و ي ة التي تورث علما يقينيا من أ ب ل غ العلوم ا ل ض ر و ر ي ة أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله القى الى امته المدعوين أ ن الله سبحانه فوق العرش و أ ن ه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع امم ل أ عربهم وعدمهم في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م إ ل ا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن ف ي ذلك من ا ل أ ق و ا ل ما لو جمع لبلغ مئات أ و أ ل و ف ا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أ ش ر ا ف المرسلين نبينا محمد ع ل ى اله وصحبه اجمعين يقول الشيخ رحمه الله في تمام هذه ا ل م ق د م ة ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إ ذ ا حقق عليهم ا ل أ م ر الم يوجد عندهم من ح ق ي ق ة العلم بالله وخالص ا ل م ع ر ف ة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا آ ث ا ر يريد بذلك هؤلاء المتكلمون الذين بالغوا في مدح علم الكلام والذي ولدوه و أ ك ث ر من مدحه و أ ك ث ر من تشعبه قيل إ ن ه م سموا متكلمين ل أ ن أ ك ث ر ما يتكلمون فيه م س أ ل ة كلام الله ولكن الصحيح أ ن هناك أ فن يسمونه علم الكلام ويمدحه بعضهم و م ن مدحه ا ل غ ز ا ل ي ه في م ق د م ة المستصفى وجعله من العلوم ا ل ش ر ع ي ة وذلك ل أ ن ه م يبحثون فيه عن العقليات و ا ل ح ر ي ا ت التي يفرضونها فيقسمون مثلا الموجودات إ ل ى أ ع ر ا ض وجواهر ويقولون الجوهر ما له جسم وما له وزن والعرض ما ليس له جسم فالمخلوقات التي تتحرك أ و التي لها وزن ي س م و ن حج و ه ر واما الذي ليس له ذلك فانه عرب الكلام عرب يعني انه ليس له جرما و لكن نقول ان الله تعالى قادر على أ ن يجعل له جرما و دليل ذلك من السنه قول النبي صلى الله عليه و سلم والحمد لله تملا الميزان ك ل م ة الحمد لله هل لها جرم أ م ما لها جرم وكذلك قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما لها جرم كذلك مثلا الصلاه جاء في الحديث إ ذ ا صلى العبد واحسن ص ل ا ة ص ا ئ د ة السماء ولها نور هل ا ل ص ل ا ة لها جرم فيسمون هذه أ ع ر ا ض والحاصل أ ن ه م مخالفون للسلف خلافا ظاهرا حيث يقولون ط ر ي ق ة السلف أ س ل م حيث أ ن السلف لا يؤولون و ط ر ي ق ة الخلف أ ع ل م و أ ح ك م حيث أ ن ه م يصرفون ا ل آ ي ا ت عن دلالاتها حتى لا تنافي المعلومات ا ل ك ل ا م ي ة حتى لا تكون و ا ر د ة عليهم بما يخالفون فيه فيقولون إ ن ه ا أ ع ل م و أ ح ك م إ ذ ا حقق ا ل أ م ر عليهم لم يوجد عنده من م ح ق ي ق ة العلم بالله شيء لا يوجد عنده من م العلم بالله و ب أ س م ا ئ ه وصفاته شيء ولا من خالص ا ل م ع ر ف ة بالله خبر ا ل م ع ر ف ة بالله أ ن ي ب أ س م ا ئ ه وصفاته وبما وصف به نفسه حقا أ ليس عندهم به خبر أ لم ي ق ف من ذلك على عين ولا أ ث ر أ بل هم ا ب ت ع د و ن عنه ثم يقول رحمه الله كيف يكون هؤلاء المحجوبون ا ل م ن ق ص و ن ا ل م س ب ق و ن الحيارى المتهوكون أ ع ل م بالله و أ س م ا ئ ه وصفاته و أ ح ك م في أ باب آ ي ا ت ه وذاته من السلف السابقين من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعهم ب إ ح س ا ن و ر ا ر ه ه ا وخلف ل أ ن ب ي ا ء وخلفاء الرسل و أ ع ل ا م الهدى ومصاحب بيح ا د ج ا الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نفقوا وبهم نطقوا الكتاب وبه نطقوا وصفهم و ص ف المتكلمين بهذه الصفات أ ن ه م محجوبون عن العلم الصحيح الذي هو م ع ر ف ة الله ب أ س م ا ئ ه وصفاته ثانيا أ ن ه م منقوصون ل أ ن من أ ع ر ض عن العلم الصحيح الذي هو السماع الذي هو ا ل أ ص ل فانه منقوص ثالثا أ ن ه م مسبوقون قد سبقهم السلف سبقوهم إ ل ى الخير رابعا انهم ح ي ا ر ة نهايتهم ا ل ح ي ر ة كما تقدم في قول بعضهم أ ك ث ر الناس شكا عند الموت أ ك ث ر أ ص ح ا ب الكلام ح ي ا ر ة ي ت ه ي ر و ن نقل فيما تقدم أ كلام الجويني الذي يقول لقد خبت البحر الخضرا وتركت اهل الاسلام وعلومهم و خ ب ت في الذين هون اعانه والان ان لم يتداركني الله برحمته هل وائل لابن الجويني وها انا ذا اموت على عقيده امي هذا دليل على انهم حياره وحججهم التي يحتجون بها يرطل بعضها بعضا وينقض بعضها بعضا انشد الشيخ في آ خ ر هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل قول بعضهم حجج ت ه ا ف ت ك الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور الزجاجتان إ ذ ا ضربت احداهما ب ا ل أ خ ر ى ت ك س ر ت ا معا الضاربه والمضروبه فهكذا حججه م تهافت مثل الزجاج كاسر ومكسور و ا ن ش د ابن القيم من نظمه في كتابه ا ل م ش ه ر الذي هو الصواعق المرتبه لما انه ذكره م يقال واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمه لا يهتدون سبيلا فتصادموا باكفهم وعصيهم ضربا, ضربا يدير راح القتال طويلا حتى اذا ملوا القتال رايتهم مشدوجا او مفعوجا او مقتولا فتسامع العميان حتى أ ق ب ل و ا للصلح فازداد الصياح عويلا يعني أ ن ه م يتصادمون حجج ه ا و ل ا ي ت ص ا د م و بحجج هؤلاء مثل العميان الذين يتصادمون بعصيهم وكفهم فهذا معنى ت و ن ه م حياره ا ل خ ا م س ة أ ن ه م متهوكون التهوك هو الخوض في الشيء بلا علم يقال فلان يتهوك في البلاد يعني يدور فيها على غير هدى ويتهوك في هذا العلم يعني يتخبط فيه هذه صفاتهم كيف يكونون أ ع ل م بالله و أ س م ا ئ ه وصفاته يعني بما يجب له من الاسماء والصفات واحكم في باب آ ي ا ت ه وذاته في باب آ ي ا ت ه التي انزلها للعمل ا ل بها وصفات ذاته التي وصف من نفسه بها من السابقين وصفهم بصفات أ و ل ا أ ن ه م من السابقين والسبق بمعنى التقدم أ ي أ ن ه م سبقوا غيرهم إ ل ى ا ل إ ي م ا ن أ ل ص ف ه ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه م من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر يعني الذين هاجروا إ ل ى الله و إ ل ى رسوله والذين نصروا الله في قوله تعالى والذين ت ب ع و ا اداره ا ل إ ي م ا ن من قبلهم ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة الذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن يعني إ س ا ر و ا على نهجهم متبعين لهم محسنين الظن بهم ا ل ص ف ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه م ر ث ه ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ ن ب ي ا ء لم ي و ر ث ه دينارا ن دينا علما وانما ورثوا العلم الصفه ا ل خ ا م س ة أ ن ه م خلفاء الرسل ل أ ن ه م تلقوا ما جاء عن الرسل و ت أ ه ل و ا له الصفه ا ل س ا د س ة أ ن ه م أ ع ل ا م الهدى يعني ا ل أ ع ل ا م العلم هو الذي يركز في مكان رفيع و ي ج ل فيه خ ر ق ة م ث ل حتى يعلم بها المكان ف ك أ ن ه م أ ع ل ا م وتطلق ا ل أ ع ل ا م على الجبال الرفيعه كما في قوله تعالى ومن آ ي ا ت ه ا ل ج و ا ر في البحر ك ا ل أ ع ل ا م كالجبال ا ل ص ف ة ا ل س ا ب ع ة أ ن ه م مصابيح الدجى المصابيح السرج والدجى الظلم يعني أ ن ه م ينيرون الظلم بعلمهم وهذه المصابيح مصابيح م ع ن و ي ة ليس في السرج ا ل أ ن و ا ر ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة ونحوها ولكنهم ينورون للناس طريقهم الذي يسيرون إ ل ي ه فوصفوا ب أ ن ه م ص ا ب ي ح ا ل د ج ا أ ص ف ة ا ل ث ا م ن ة أ ن ه م الذين قام بهم الكتاب اي بهم قام الكتاب وبه قاموا يعني قاموا بكتاب الله وقام بهم يعني تمثل بهم الصفه ا ل ت ا س ع ة أ ن ه م بهم نطق الكتاب وبه نطقوا تجد وصفهم وتجد مدحهم في الكتاب وتجدهم أ ي ض ا يتكلمون بما في الكتاب ولا يخرجون عنه الصفه ا ل ع ا ش ر ة أ ن ه م وهبهم الله من العلم و ا ل ح ك م ة ما برزوا به على سائر أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء يعني ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين أ ع ط ا ه م الله العلم و ا ل ح ك م ة يؤتي ا ل ح ك م ة من يشاء ومن يؤتى ا ل ح ك م ة فقد أ و ت ي خيرا كثيرا أ برزوا بهذا العلم ب ه ذ ه ا ل ح ك م ة على أ ت ب ا ع ق نوح و أ ت ب ا ع هود و أ ت ب ا ع صالح و أ ت ب ا ع شعيب أ ت ب ا ع سائر ا ل أ ن ب ي ا ء فضلا عن سائر الامم الذين لا كتاب لهم يعني عن العرب مثلا الذي لا كتاب لهم والمجوس الذين لا كتاب لهم ونحو ذلك الصفه الحاديه عشر انهم احاطوا, أحاطوا بحقائق المعارف وبواطن الحقائق يعني وهبهم الله من العلم بحقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمه غيرهم إ ل ي ه م لاستحج من يطلب المقابله يعني المقابله بين علمهم وعلم غيرهم ثم يقول رحمه الله كيف يكون خير قرون ا ل أ م ة يعني ثلاثه ة ا قرون القرون ا ل م ف ض ل ة انقص في العلم و ا ل ح ك م ة من هؤلاء الاصغر ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م العلم و ا ل ح ك م ة العلم بالله واحكام آ ي ا ت ه و أ س م ا ئ ه فكيف يكون انقص من هؤلاء الافراغ ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م ثم يقول عن كيف يكون أ ف ر ا ق المتفلسفه يعني أ ن ه م تتالمذوا على ا ل ف ل س ف ة غالب علومهم من ا ل ف ل س ف ة وبقيت عليهم آ ث ا ر ه ا كثيرا ما يذكر شيخ ا ل إ س ل ا م حجه ا ل إ س ل ا م الذي هو الغزالي ويلاحظ عليه بعض الملاحظات ويقول ان هذا, لبقاء الفلسفة إن هذا من بقايا ا ل ف ل س ف ة عليه مع أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة انتبه وكتب كتابا وسماه تهافت الفلاسفه ردا عليهم ثم من الفلاسفه رجل يقال له ابن رشد مع أ ن ه عنده علم وله كتاب ف ق ه اسمه ب د ا ي ة المجتهد ولكنه من الفلاسفه رد على الغزالي وسمى رده تهافت التهافت فدل على ان ه علم هؤلاء ينقلها هؤلاء الغزالي رد عليهم ثم ردوا عليها فعل هذا ما فائده هذا العلم الذي يسمونه الفلسفه ويمدقونه افراح المتفلسفه و الفلاسفه ينقسمون الى قسمين فلاسفه إ ل ه ي و ن وفلائس ف ة طبائعيون الفلائس ف ة الطبيعيون هم الذين لا يقرون ب ا ل إ ل ه ولا بالخالق ولا بالرب وينسبون ا ل أ م و ر كلها إ ل ى ا ل ط ب ي ع ة وهم الذين يعرفون في هذه ا ل أ ز م ن ه ب ا ل ش ي و ع ي ن الذين ا ل ذ ي ن لهم الاعتراف منهم اي بوجود الخالق ونحوهم و ع ش ا ر إ ل ي ه م الشيخ الحافظ الحكامي بقوله يرى الطبيعه في ا ل أ ش ي ا ء م ؤ ث ر ة أ ي ن ا ل ط ب ي ع ة يا مخلول إ ذ وجدوا القسم الثاني الطبيعي ا ل ف ل ا س ف ة ا ل إ ل ه ي و ن الذين يقرون ب ا ل إ ل ه ولكن يقولون إ ن هذا النوع من المخلوقات قديم أ ليس له م ب د أ أ بمعنى أ ن هذا الخلق لم يكن له أ و ل ينكرون أ ن يكون أ و ل الخلق آ د م وانه خلق من تراب أ امن طين وان هؤلاء نسله ونسل نسله ويقولون هذا النوع من الخلق دائم وينكرون نهايه الدنيا ويقولون لا بد ان هذا الخلق يلقون دائما ابدا ارحام ت د ه ع وارض تبلع هكذا هؤلاء ا ل ف ل ا س ف ة ا ل إ ل ه ي و ن و أ و ل م ن اشتهر منهم أ ر س ط و وله مؤلفات م و ج و د ة في ا ل ف ل س ف ة وهو عندهم المعلم ا ل أ و ل ثم جاء بعده المعلم الثاني وهو الذي ع ر ف بالفارابي هؤلاء كلهم م ت ف ل ت ف ا وصفهم أ ي ض ا ب أ ن ه م اتباع الهند ا واليونان الهند د و ل ة م ع ر و ف ة واليونان د و ل ة م ع ر و ف ة الان ا ل غ ا ل ب أ ن ه م قديما ليس لهم ديانات وصفهم أ ي ض ا ب أ ن ه م ورهه المجوس المجوس الذين هم أ ص ل ا في بلاد الفرس أ ك ث ر ه م من الفرس وكذلك المشركين ورهه المشركين وصفهم أ ي ض ا ب أ ن ه م ضلال اليهود و ا ل ن ص ا ر والصابئين أ ي من الضالين الذين لا علم عندهم و أ ش ب ا ه ه م و أ ف ك ا ر ه م و اشباههم كيف يكونون اعلم بالله من و ر ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ه ل ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن يعني مستحيل أ ن هؤلاء الذين هذه صفتهم يكونون أ ع ل م بالله من سلف ا ل أ م ة من الصحابه ومن سار ع ل نهجهم فانهم وراثه الانبياء و أ ن ه م أ ه ل ا ل ق ر آ ن و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هذا ن ه ا ي ة ا ل م ق د م ة يقول و إ ن م ا قدمت هذه ا ل م ق د م ة ل أ ن من استقرت عنده هذه ا ل م ق د م ة عرف طريق الهدى أ ي ن هو في هذا الباب و غ ا ئ د ه بمعنى خ ل ا ص ة هذه ا ل م ق د م ة أ ن ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء الذين هم ا ل ص ح ا ب ة والتابعون ومن ا ت ب ع ن تبعهم ب إ ح س ا ن أ ن ه م أ ع ل م بالله و ب أ س م ا ئ ه وصفاته فيكون, فيكون طريقتهم أ س ل م و أ ع ل م و أ ح ك م وان غيرهم لا يقاسون بهم ولا يقربون منهم ثم يقول عرف طريق الفدائن هو في هذا الباب غيره وعلم ان الضلال والتهوك يعني كما تقدم وصفهم بالمتهوكين يعني الذين يخوضون في شيء بلا علم إ ن م ا استولى على كثير من ا ل م ت أ خ ر ي ن الذين يسمونهم الخلف بنبرهم كتاب الله و ر أ ء ظهورهم يعني كتاب الله الذي هو ا ل ق ر آ ن س ا ب ه اليهود الذين هذا وصفهم قال الله تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أ و ت و ا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون النبذ هو الطرف ب ق و ة نبذه يعني طرحه يقول بعضهم أ نبذوا الكتاب وراءهما استبدلوا بظواهر ا ل أ و ه ا م و ا ل أ و ه ا ل أ و كما قال أ نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر ف ض ل ة ا ل آ ك ا ل هكذا واعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم أ ي أ ن ه م لما نبذوا الكتاب أ ع ر ض و ا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين ا ح ت ك ر و ا ط ر ي ق ة السابقين ا ل أ و ل ي ن وزهدوا ف ي ه ا و أ ق ب ل و ا على علوم جديده استجدت و ب ح ذ و ه ا التماسهم علم م ع ر ف ة الله ممن لم يعرف الله كيف يلتمسونه من ا ل ج ه ل الذين لا يعرفون الله الذين يقرون على أ ن ف س ه م والذين تشهد ا ل أ م ة عليهم بذلك والذين هناك دلالات ك ث ي ر ة على أ ن ه م ليسوا على علم خشي الشيخ أ ن يقال إ ن ك تتنقص فلانا وتتنقص فلانا فعزل ل أ وقال ليس الرب واحد ا يعني بعينه إ ن م ا أ ص ف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء نوع السلف ا السابقين ونوع الخلف ا ل م ت ه و ت ي ن و إ ذ ا كان كذلك فهذا كتاب الله من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا وعامه كلام ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وكذلك كلام سائر ا ل أ ئ م ة مملوء بما هو نص واما ظاهر إ م ا نص واما ظاهر في أ ن الله سبحانه فوق كل شيء وعلى كل شيء و أ ن ه فوق ا ل ع ر ض و أ ن ه فوق السماء فركز الشيخ رحمه الله على هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه ا أ ك ث ر ما ينفونه و أ ك ث ر ما يبتعدون عن ا ل إ ق ر ا ر به يخيل إ ل ي ه م أ ن إ ذ ا أ ث ب ت ن ا أ ن الله تعالى فوق العالم وعنه فوق السماء وعنه فوق ا ل ع ر ش افانه يكون محتاجا أ و انه كما يقولون متحيزا أ و انه في ج ه ة فهم دائما يتكلمون في ا ل ج ه ة ويتكلمون في الحيز المكان المنحاز افينفون ذلك ويبالغون فيه و ك أ ن ه م يقولون أ ب ي ك او ل أ ه ل و ح د ة الوجود الذين يقولون إ ن الله حال في كل شيء ثم إ ن ه اقتصر على ذكر ا ل أ د ل ة التي تدل على علو الله تعالى وعلى فوقيته وهي ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة الدلالات هناك آ ي ة و ا ح د ة ف الصعود في س و ر ة فاطر إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب أ ل ي س الصعود هو الرقي أ ل ا تعرفون المصعد الذي يصعد فيه إ ل ى الدرجات الى الادوار العلوى يصعد الكلم الطيب يعني يرتفع بعضهم يعني الذين ينكرون هذه الصفه ا قد يكونون مشهورين ومنهم صاحب ومنهم المحلي صاحب الجلالين جاء على هذه ا ل آ ي ة إ ل ي ه يصعد ق الى إ ل علمه إ ل ى سمائه إ ل ى حيث لا يقنع يتصرف ق إ ل ا هو وهذا يريدنا أ نفي دلالتها على العلو كذلك آ ي ا ت الرفع ا ث ل ا ث في س و ر ة فاطر و العمل الصالح يرفعه المهلي في جلالين يقول يرفعه ان يقبله هذا هو الصرف صرف اللفظ عن مدلوله هذه و ا ح د ة ف ي ا ل د ل ا ل ة على ا ل ض ف ع ا ل ث ا ن ي ة في س و ر ة آ ل عمران أ ن الله تعالى قال يا موسى يا ع س ى اني متوفيك ورافعك إ ل ي و ر اليس ف ع ك إ أ ل ي ذلك دليل على انه رفع الى الله هؤلاء المتاخرون المت... الخلف يقولون رافعك إ ل ى سمائي او الى ملائكتي او الى حيث لا يكون ولايه لغيري الثالثه في س و ر ة النساء وما ق ت ل ه يقينا بل ا رفعه الله اليه فرفعه اليه فهذه ثلاث ايات فيها الرفع ومع ذلك إ ذ ا ن ض م ت إ ل ى آ ي ة الصعود ت أ ي د ت أ ن ا ل و ر ا د ا ل ر ا ف ع إ ل ى الله تعالى أ م ا ا ي ة العروج ففي م و ض ع ي ن في سوره س أ ل سائل تعرج ا ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه العرج هو الرقي ع ر ج به يعني رقي به عرج في السماء يعني صعد ورقه النضع الثاني في س و ر ة ا ل س ج د ة يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعرج إ ل ي ه صريح في أ ن العروج إ ل ى الله يعرج ذلك ا ل أ م ر إ ل ى الله موضعان فيهما ذكر العروج ث ل ا ث ة مواضع فيهما الرفع موضع فيه الصعود كذلك ل ف ض في السماء في موضعين من سوره, من سورة الملك امنتم من في السماء ان يغشب بكم الارض أ م أ م ن ت م من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا يقول العلماء كلمه في السماء تفسر بتفسيرين الاول ان المراد بالسماء العلو من في السماء يعني في العلو والثاني ان يراد بفي ع ل ا من في السماء يعني على السماء وذلك لان في تاتيب معنى ع ل ا كقوله تعالى ف س ي ح و في ا ل أ ر ض يعني على ا ل أ ر ض وكقوله تعالى عن فرعون ل أ ص ل ب أ ن ك م في جذوع النخل يعني اليها في, في السماء جاءت ا ل ا ي ة ا ل م ع ط ل ة لهذه ا ل ص ف ة يقول ما في السماء أ م ر ه هكذا قال صاحب الجلال أ م ن ت م ما في السماء أ م ر ه أ ل ي س أ م ر ه في السماء و ا ل أ ر ض أ م ر ه ف ي د ل في كل مكان يدبر ا ل أ م ر في كل حي وفي كل مكان في ا ل س م ا ء وفي ا ل أ ر ض فلماذا خص السماء هكذا و ر أ ي ت لبعضهم أ ن ه يريد جبريل أ م ن ت م في السماء يعني جبريل الذي يعذبكم والذي ينزل عليكم عذابا تعالى الله لا شك ان ابن العيث بما فيهم جبرائيل وميكائيل واسرائيل وملك الموت ومنكر نكير انهم لا يتصرفون في شيء إ ل ا باذن الله فكيف يقال ان من في السماء يعني الملك هذا هو التاويل البعيد كذلك آ ي ا ت الفوقيه جاءت ا ل أ ن ع ا م في موضعين في قوله تعالى وهو القاهر و ه و ك عباده وهو الحكيم الخبير وفي قوله تعالى قل هو القاهر ف و ك عباده ويرسل عليكم حفظه فوق عباده قد يقولون إ ن الفوقيه ها هنا ف و ق ي ة القهر وقد يستدلون بقول فرعون و إ ن فوقهم قاهرون يعني ف و ق ي ة القهر وهو القاهر فوق عباده يعني الغالب عليهم ف و ق ي ة ا ل غ ل ب ة ولكن إ ن يقولوا اذا قدرتم على ت أ و ي ل ا ت ي ن الايتين في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م فان هناك ايه ثالثه صريحه لا تقدرون على صرفها في سوره النحل ولهذا اقتصر عليها الشيخ رحمه الله وهي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ا ل صريح في انه من فوقهم الملائكه يخافون ربهم الذي هو من فوقهم هذه لا ت س ت م ل ا ل ت أ و ي ل كذلك قال ثم استوى على ا ل أ ر ش في س ت ة مواضع بهذا اللفظ ثم استوى على ا ل أ ر ش في سوره ا ل أ ع ر ا ف ثم في س و ر ة يونس ثم في س و ر ة الرعد ثم في س و ر ة الفرقان ثم في س و ر ة ا ل س ج د ة ثم في س و ر ة الحبيب بلا فرق ثم استوى على ا ل أ ر ش والتابع الرحمن على ا ل أ ر ش استوى في س و ر ة طه س ب ع ة مواضع ا جاءت بلفظ الاستواء المعطلون صعبت عليهم هذه ا ل ك ل م ة حتى روي أ ن الجهم بن صفوان يقول لو تمكنت لحككتها من ا ل م ص ا ح ب قاتلهم الله لانها ص ر ي ح ة ل أ ن الله تعالى استوى على العرش ولما ج ا ء ا ل ص ر ي ح ة ماذا نفعل أ خ ذ و ا يريدون عليها شبهات يسمونها ع ق ل ي ة أخذ أ ط ا ل عليها الخطيب ابن الخطيب الذي هو الرازي في سوره في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف من ا ل إ ر ا د ا ت ا ل ع ق ل ي ة ثم بعد ذلك أ ر ا د و ا ماذا نحمل هذه الايه عليه فبعضهم قال نسكت ولا نتكلم فيها ولكننا ن ت ت ق د أ ن الله لا يوصف ب أ ن ه فوق العباد وفوق العرس و يسمون هذا ط ر ي ق ة السلف ثم قال ا ل آ خ ر و ن إ لا بد أ ن ن ا نصرف عن ظاهرها حتى لا يحتج بها علينا المشبهه يسموننا ا ل م ش ب ه ة و ا ل م ج س م ة و ا ل ح ش و ي ة و ا ل م م ث ل ة كيف يؤولونها أ و ل ه ا بتاويلين بعضهم قال استوى بمعنى استولى وهذا هو المشهور عندهم استوى يعني استولى و أ ك ث ر ما يستدلون به بيت مكذوب وينسبونه إ ل ى ا ل أ خ ف ل قد استوى بشر على العراق ي من غير سيف أ و دم مهراق وهذا البيت لا ح ق ي ق ة له ولهذا يقول ابن ت ي م ي ة في عقيدته قبح لما نبذ الكتاب وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل ما وجدتم ان تستدلون به إ ل ا هذا البيت المكتوب للاخطل ويقول ابن القيم في النونيه ودليلهم بذاك بيت قاله فيما يقال الاخطل النصراني الاخطل من النصارى فكيف تجعلون كلامه دليلا على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ودليلا على كلام الله و ت و س ر و ن به كلام الله فافضل هذا التفسير الذي ي ق و ل ن الثواب م على التولاه وممن افضله إ م ا م ه م الذي يحتج الذي ينتسبون اليه أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله أ ك ث ر ه م يقولون نحن اشاعره ولا يزالون في كل مكان يقولون نحن على المذهب ا ل أ ش ع ر ي ل ه رحمه الله ثلاث مقامات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ه كان م ت ز ل ي ا متتنزل على أ ب ي هشام ابي هاشم الجبائي و تلامذته ثم إ ن ه خالفه وتركه ثم تلمذ في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة على الكلاب ي عبد الله بن سعيد الكلاب ي وقالوا إ ن ه سمي ا ل كلاب ي ل أ ن ه إ ذ ا احتج بشيء قبض عليه ك ق ف الكلاب التي هي الاله التي يقضي بها الحداد الحديث بقي على مذهبه نحو أ ر ب ع ي ن س ن ة و أ ل ف على ذلك أ ك ث ر كتبه ولكن من الله عليه ف آ خ ر حياته وتراجع واعتقد معك معتقد ا ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ل ف على ذلك ر س ا ل ة له م خ ت ص ر ة اسمها ا ل إ ب ا ن ة عن اصول ا ل د ي ا ن ة ولما أ ت ى على هذه ا ل آ ي ة قال إ ن ه م يقولون الثواب معنى التولى ولو كان كذلك لم يكن للعرش خ ص و ص ي ة ف إ ن الله تعالى مستول على كل شيء فهل يجوز أ ن نقول استوى الله على الجبال استوى على الدور استوى على الحشوش استوى على الوحوش هذا لا يقوله عاقل الله تعالى خص الاستواء بالعرش فدل على أ ن ه رحمه الله يخالفهم بهذا التفسير وله أ ي ض ا كتابه الذي اسمه مقالات ا ل إ س ل ا م ي ي ن حتى في اما قال تعالي ا ل س ن ة وقال بمثل ما قالوا نقول و إ ل ي ه نذهب و إ ذ ا أ ع ب ط ل هذا التفسير الذي هو ا ل ت و ل ى فلهم أ ي ض ا تفسير ثاني وهو أ ن العارش أ ب م ع ن الملك استوى على الملك هكذا قالوا فيؤولون ك ل م ة العرش وينكرون أ ن يكون لله عرش عظيم و أ ن ه خصه بالاستواء عليه وهذا إ ن ك ا ر للحقائق الله تعالى ذكر ح م ل ة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون وترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين من حول العرش رفيع الدرجات ذو العرش وهو رب العرش العظيم رب العرش الكريم ذو العرش المجيد والعرب تعرف أ ن ا ل أ ر ش هو السرير الذي يجلس عليه الملك هكذا تعرفه العرب ذكر الله أ ن بلقيس لها عرش في قول الهدهد ولها عرش عظيم وفي قوله م قول سليمان أ ي ك م ي أ ت ي ن ي ب أ ر ش ه ا ثم قال نفجر لها عرشها ثم لما جاءت إ ي ل اهكذا ا عرشك سرير رفيع عظيم أ تجلس عليه لكونها أ ت م ل ك ه وكذلك ذكره الله تعالى ليوسف في قوله ورفع ابويه على العرش يعني على ذلك السرير المرتفع ف أ ن يقال مع هذا كله أ ن ا ل أ ر ش بمعنى الملك ان ينكر أ ن لله عرش هذا ما يخالفه كل عاقل و إ ذ ا عرف ذلك ف إ ن ا ل س ن ة وسلف ا ل أ م ة فسروا العرش أ ن ه السرير العظيم وفسروا الاستواء ب أ ر ب ع ة تفاسير ان ظ م ابن القيم في نونيته حيث يقول لما ذكر أ د ل ة الفوقيه و أ ن ه ا واحد ع ش ر و ن نوعا من ا ل ا د ل ة جاء إ ل ى السادس عشر قال هذا وسادس عشرها اجماع أ ه ل العلم ع ن ح ج ة ا ل أ ز م ا ن ي من كل صاحب س ن ة شهدت له أ ه ل الحديث وعسكر ا ل ق ر آ ن لا ع ب ر ة بمخالف لهم و ل و ا كانوا ع د ي د الشاي والبعراني ثم قال ولهم ع ب ا ر ة عليها أ ر ب ع قد فرغت لفارس الطعاني وهي استقر وقد ع ل ا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني وكذلك قد صعد الذي هو رابع و أ ب و ع ب ي د الصاحب الشيباني ا خ ت ا ر هذا القول في تفسيره أ د ر ى من ا ل ج ه م ي ب ا ل ق ر آ ن ي و ا ل أ ش ع ر ي ق و ل تفسير استوى ب ح ق ي ق ة استولى من البهتان ا ل أ ش ع ر الذي أ ن ت م تنتسبون إ ل ي ه يقول إ ن تفسيره بالافت و م ه ت ا ن ويقول إ ن أ ب ا ع ب ي د ة معمر بن المثنى من علماء ا ل ل غ ة طرق عليه الباب باب تلامذته و إ ذ ا هو في إ ل ا د ع ي ة رفيعه فقال لهم له استووا يعني ارتفعوا او اصعدوا فيختاروا ان التواب معنى صعد ادرى من الجهمي ب ا ل ق ر آ ن هذه ا ل تفاسير السلفي رحمهما الله ولا شك انها اولى من تفاسير هؤلاء واما ك ي ف ي ة الاستواء فانها التي يتوقف فيها نكل نقل نقلا متواترا عن الامام مالك قيل له كيف استواء فلما سئل عن ذلك اطرق حتى على الرحظ يعني العرق ثم رفع راسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول و ا ل إ ي م ا ن به واجب والسؤال عنه ب د ع ة ولا أ ر ا ك إ ل ا م ب ت د ع ثم أ م ر به ف أ خ ر ج أ خ ب ر رحمه الله أ ن الاستواء معلوم يعني معروف في ا ل ل غ ة يعرف ويفسر ويترجم من ل غ ة إ ل ى ل غ ة هذا مشهور عند العرب كلمه واضحه في الدلاله فكيف يكون مجهولا ولكن له ك ي ف ي ة هذه ا ل ك ي ف ي ة هي المجهول التي نتوقف عنها إ لا ندري ما ك ي ف ي ة استوائه ويقال كذلك ع ي ض ا ف ب ق ي ة صفاته ك ص ف ة النزول إ ذ ا قيل كيف ينزل نقول أن ن ز و ل معلوم والكيف مجهول و إ ذ ا قيل كيف يتكلم نقول الكيف غير معقول وهكذا هذا هو الواجب في هذه الصفه و آ ي ا ت الاستواء السبع هي أ و ل ا ل أ د ل ه التي ذكرها ابن القيم في ا ل ن و ن ي ة قسم ا ل أ د ل ة إ ل ى واحد وعشرين نوعا ف ب د أ ب آ ي ا ت الاستواء يقول في أ و ل ه ا منها استواء الرب فوق العرش في سبعين أ ت ت في محكم ا ل ق ر آ ن وكذلك ا طردت و ل ا لام ولو كانت بمعنى اللام في ا ل أ ذ ه ا ن لاتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إ م ك ا ن يقول ي ا ل ط ر ق ة اضطردت بلا لام ما جاءت في موضع واحد بلام الذي هو استولى يعني ز ي ا د ة لام لو جاءت معنا في موضع واحد لقيل يحمل هذا على هذا فهذه اللام ز ي ا د ة منكم يا ج ه م ي ة ويقول في موضع آ خ ر لما ذكر أ ن اليهود قيل لهم قولوا ح ط ة فقالوا حمطه زادوا نون و ا ل ج ه م ي ة يقولون استولى زادوا لام فيقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان وعلى كل هذا الكلام قد توسع فيه العلماء على هذا الموضع و نكمل الباقي باختصار من ا ل أ د ل ة قصه ت ا ل ع و ر أ ن ه قال لهامان ابن لي صرحا لا لي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى واني ل أ اظنه كاذبا في تفسير المتكلمين يقولون ان من ادعى ان الله في السماء فانه على طريقه فرعون فانه شبيه بفرعون الذي يحاول أ ن يصعد الى السماء هذا يرمون به اهل السنه نقول إ ن ف ي ا ل ع و ن ك ا ل جاحدا للرب ا ل ا ه يقر ب أ ن لله تعالى رب ولهذا لما قال له رسول رب العالمين قال وما رب العالمين فمنكرا ان يكون لله للعالم رب ويقول و اين ربكم ا ل أ ع ل ى ما علمت لكم من اله غيري ولما جاءه موسى وقال اني رسول رب العالمين لا بد انه س أ ل اين رب العالمين لا بد ان موسى اخبره وقال ان ربي في السماء ولو ان موسى قال ان الله في كل مكان او قال انه في الارض لطلبه في الارض او في الاماكن تكلف و أ م ر هامان أ ن يبني له صرحا بعيدا ر ه ي ع ا حتى يصعد إ ل ي ه ثم يمسك ب ا ل أ س ب ا ب الوسائل التي يصعد بها إ ل ى السماء ثم ينظر يطلع إ ل ى إ ل ه موسى ويقول واني لا اظنه كاذبا هذه د ل ا ل ة ص ر ي ح ة على أ ن موسى أ بلغ فرعون أ ن الله تعالى في السماء من ا ل آ ي ا ت آ ي ا ت التنزيل وهي ك ث ي ر ة تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك حميم تنزيل ل ك ت ا ب من الله تنزيل من الرحمن الرحيم التنزيل النزول لا يكون إ ل ا من أ ع ل ى منزل من ربك دل ذلك على أ ن الله تعالى فوق العالم و أ ن كل شيء ينزل منه يقول بعد ذلك إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما لا يحصى إ ل ا ب ك ل ه ا يعني ا ل أ د ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة وفي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح والحسان ما لا يحصى إ ل ا ب ك ل ه ا ثم ذكر أ م ث ل ة المثال ا ل أ و ل ق ص ة ع ر ا ج النبي صلى الله عليه وسلم لما أ س ر ي به عرج به إ ل ى السماء في قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى فاوحى إ ل ى عبده ما أ و ح ى عرج به إ ل ى الله الدليل الثاني نزول ا ل م ل ا ئ ك ة من عند الله وصعودها إ ل ي ه ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عباد الرحمن ينزلون من الله ويصعدون إ ل ي ه يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إ ل ى ربهم ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م بهم يعرجوا إ ل ى ربهم العروج م ن الرقي ا ل دليل على أ ن الله تعالى و ص و ه م ب أ ن ه فوق العالم الدليل الثالث قوله في حديث الخوارج أ ل ا ت أ م ن و ن ي و أ ن ا امين من في السماء ي أ ت ي ن ي خبر السماء صباحا ومساء هل يقال امين ا ل م ل ا ئ ك ة امين من في السماء من الذي في السماء الله امين الله الذي في السماء كذلك أ ي ض ا في ه د ي ث ا ل ر ق ي ة عند أ ب ي د ا و د وغيره قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتكى أ ح د منكم او اشتكى قل له فليقل و ربنا الله الذي في السماء صريح ب أ ن الله في السماء يعني على السماء تقدس اسمك أ م ر ك في السماء والارض اكمل رحمتك في السماء فاجر رحمتك في الارض اغفر لنا حبنا وخطايانا أ ن ت رب الطيبين أ ن ز ل رحمه من رحمتك و ش ف ا من شفائك على هذا ا ل و ج ه هذا أ ك د حديثا عند ابي داود وغيره الرابع حديث ا ل أ و ع ا ل ق ا ل صلى الله عليه وسلم فلما ذكر ت ب ا ع السماء و ك ث ف كل سماء ق ا ل بعد ذلك وفوق ذلك ث م ا ن ي ة أ و ع ا ل وهم ح م ل ة ا ل أ ر ش ما بين ما بين اقدامهم إ ل ى ركبهم كما بين سماء إ ل ى سماء ثم قال والعرش ا ه و ق ذلك والله ه و ق العرش وهو يعلم ما أ ن ت م عليه هذا هكذا جاء هذا الحديث والله ه و ق العرش لما أ ن ه ذكر لهم هذا الحديث الذين يخالفونه في دمشق قالوا إ ن هذا الحديث ضعيف إ ن في اسناده عبد الله ا بن أ م ي ر ة وهو ض ع ر ئ ي س عند ذلك قال هذا الحديث قد رواه أ ه ل ا ل س ن ة أ ب و داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم مروي من طريقين مشهورين ا ل ق د ف في احدهما لا ي ق د ه في ا ل آ خ ر إ ذ ا قذفتم في عبد الله بن عمير فلا تقضهن بالطريق ا ل آ خ ر ثم قال رواه إ م ا م ا ل أ ئ م ة ابن خ ز ي م ة في كتاب التوحيد وقد اشترط فيه أ ن ه لا ي ح ت ج ه إ ل ا بما نقله العدل عن العدل موصولا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ق ر أ ن ا في كتاب التوحيد ابن خ ز ي م ة في هذا المسجد ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ س ب و ع ي ة فدل ذلك على أ ن ه حديث صحيح إ م ا م ا ل أ ئ م ة ابن خ ز ي م ة مشهور بالعلم ومشهور بالتثبت لما ر و ا أ ن أ ل ف كتاب التوحيد أ ذكر أ ن ه لا يروي فيه إ ل ا عن ا ل أ د ل الذي يروي عن ا ل أ د ل الدليل السادس ح د ي ث ا ل ج ا ر ي ة الذي في صحيح مسلم الرجل كان عليه إذك رقبه ر ك ب ه م ؤ م ن ة فان جاء ب أ م ه مملوكه اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن الله قالت في السماء قال من أ ن ا ق ا ل ت أ ن ت رسول الله فقال ا ت ك ه ا ف إ ن ه ا مؤمنه الم ينكر عليها الم يكن ا خ ط أ ت ي أ ك ر ه ا ب ق ا ل أ ن إ ن ه ا م ؤ م ن ة مع أ ن ه ا تقول إ ن الله ف السماء كذلك عظ دليل ثامن حديث صحيح إ ن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش عنده فوق العرش إ ن رحمتي سبقت غضبي أ ث ب ت العرش واثبت أ ن ه عنده واثبت أ ن ه فوق العرش وهذا صريح في أ ن الله تعالى فوق العرش ودليل تاسع قوله ب ي قلب الروح و إ ذ ن ا د ه على شر الشيخين انه يعرج بالروح إ ل ى السماء التي فيها الله أ ث ب ت أ ن الله تعالى في السماء ل فوق السماء دليل تاسع الشعر عبد الله بن ر و ا ح ة الصحابي المشهور أ ن ش د النبي صلى الله عليه وسلم و أ ق ر ه على هذا ا ل ش ع ب شهدت ب أ ن وعد الله حق و أ ن ا لا ر م ل الله الكافرين وأن العرش, فوق ال... وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكه كرام ملائكه الاله م س و م ي ن أ اقره النبي صلى الله عليه وسلم ان فوق العرش رب العالمين اثبت العرش وعثبت ان العرش فوق الماء لقوله تعالى في سوره هود كان عرشه على الماء و أ ن فوق العرش رب العالمين كذلك ايضا أ ن ش د شعرا ل أ م ي ة م ن أ ب ي الصلب الثقفي كان أ م ي ة هذا عنده علم ثم إ ن ه شاعر وشعره كثير وشعره فيه حكم فلما سمع أ ن هذا زمان نبي أ ح ب أ ن يكون هو النبي و أ خ ذ ينظم ا ل أ ش ع ا ر التي فيها ذكر ا ل إ ل ه وذكر الخلق ونحو ذلك م ن ذلك قوله يذكر في ر س ا ل ة موسى ي ق و ل يخبر أ ن الله تعالى أ ر س ل موسى وهارون إ ل ى ف ل ع و ن فيقول وقولا له من يرسل الشمس ذ خ ر ه فيصبح م ا م س ا ت من ا ل أ ر ض ض ا ح ي ة وقولا له أ ا ن ت رفعت هذه بلا امد حتى تقلت ما هي وقولا له أ ا ن ت بصبت هذه بلا وتد اكرم بك ابانيا يعني يقر بان الله هو الذي فعل هذه ا ل أ ش ي ا ء ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة على بعير وكان وراءه رجل من ث ق ي ف فقال هل معك من شعر أ م ي ة بن ابي الصلح شيء قال نعم قال ه ي ه ف أ ن ش د ت ه بيتا فقال ه ي ه ثم أ ن ش د ت ه بيتا فقال ه ي ه حتى أ ن ش د ت ه م ئ ة بيت فقال آ م ن شعره وكفر قلبه لما انه ر أ ى ا ل ن ب و ة لم تنزل عليه فحسد النبي صلى الله عليه وسلم و إ ل ا ف إ ن ه عارف ومؤمن بشعره في فيقول في هذه الابيات مجد الله فهو للمجد أ ه ل ربنا في السماء أ م س ى كبيرا ربنا في السماء امسى كبيرا ب ل ب ن ا ء ا ل أ ع ل ى الذي سبق الناس و سوى فوق السماء سريرا يعني العرش ا شرج عن ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكه صورا اقر ر بان ربنا في السماء وانه سوى فوق السماء سريرا ذكر ايضا دليلا يقول في الحديث الذي في السنن ان الله حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه إ ل ي ه ان يردهما صفرا العبد مامور اذا دعا ان يرفع يديه في الدعاء ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه إ ل ي ه ان يردهما صفرا يعني خالقين وكذلك في حديث آ خ ر الحديث الذي يصحيه يصحيه مسلم عن ابي ه ر ي ر ة وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ه اكبر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب فهذا أ ي ض ا دليل على أ ن الله تعالى في السماء الى أ ن ث ا ل ذلك مما لا يصليه الا الله يعني من ا ل س ن ة مما هو يعني من أ ب ل غ المتواترات ا ل ل ف ظ ي ة و ا ل م ع ن و ي ة إ م ا نص قاطع و إ م ا ظاهر الفرق بين النص والظاهر ان يقال النص الذي لا يمكن صرفه والظاهر الذي يكون هذا المتبادر منه وصرفه خلاف المتبادر مثل آ ي ا ت العلو وهو العلي العظيم نصف الله تعالى بالعلو في الثلاثه علي بقدره علي بقهره علي بذاته فوق الناس فوق العالم بقدره وبقهره وبذاته علو الذات وعلو ا ل ك ه ر وعلو القدر ال... ال... ايات العلو بعضها قد يقال إ ن ه يمكن ت أ و ي ل ه لقول ه ا ل ع و ن انا ربكم ا ل أ ع ل ى يعني القاهر أ و الغالب ولكن وهو العلي العظيم وكان الله عليا كبيرا ثبت اسم ربك ا ل أ ع ل ى إ ل ا ابتغاء وجه ربه ا ل أ ع ل ى الا يمكن ت أ و ي ل ه ا ثم يقول رحمه الله تعالى من أ ب ل غ العلوم ا ل ض ر و ر ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المبلغ عن ربه القى الى ا ل أ م ة المدعوين أ ن الله سبحانه فوق العرش و أ ن ه فوق السماء ع ه ذ ا يجدم كل من ق ر أ هذه النصوص أ ن الله تعالى فوق العرش جاء ذلك متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من ا ل أ د ل ه دليل اخر وهو الفطره ذكر أ ن ا ل ه ن د ا ن ي كان م ر ة عند الجويني و أ خ ذ الجويني يقرر أ ن الله في كل مكان فقال له ابو العبد الهمداني يا أ ي ه ا الشيخ إ ن أ ح د ن ا يجد من نفسه صعودا أ و نظرا إ ل ى العلو إ ذ ا قال يا رب ف إ ن ه ينظر بنظره أ و بقلبه إ ل ى الفوق لا ينظر إ ل ى يمنه ولا يسره هذه ف ط ر ة ن هذه ض ر و ر ة في عقولنا فكيف ندفع هذه ا ل ف ط ر ة فتوقف الجويني وقال حيرا للحمدان ي حيرا للحمدان ي قد تقدم أ ن الجويني من أ ه ل ا ل ح ي ر ة وهو الذي يقول و ا ل آ ن إ ن لم ي ت د ر ق ن ي ربي برحمه منه فالوعيد ل ا ب ن ا ل جويني وها انا ذا أ م و ت على ع ق ي د ة أ م ي هكذا ا ل ف ط ر ة ا ل ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها قالوا حتى البهائم إ ذ ا أ ج ج ب ت ا ل أ ر ض ف إ ن ه ا ترفع رؤوسها إ ل ى السماء فطر الله تعالى عليها جميع ا ل أ م م عربهم وعجمهم في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م ذكر أ ي ض ا أ ن بعض اهل ا ل ج ا ه ل ي ة أ ق ر بذلك في بيت انشده ابن القيم في كتابه الذي اسمه اجتماع الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة يقول فيه إ ذ ا كان ربي في السماء قضاها إ ل ا من ا ج ت ا ل ت في الشياطين عن فطرته الشياطين اجتالت كثيرا من الناس و أ غ و ت ه م وصرفتهم عن هذه ا ل ف ط ر ة ثم يقول الشيخ ثم عن السلف في ذلك ا ل ص ح ا ب ة والتابعين وعلماء ا ل أ م ة يقال لهم السلف من ا ل أ ق و ا ل ما لو جمع لبلغ مئات أ و أ ل و ه ا وقد ذكر العلماء من ذلك كثيرا أ قيل لابن المبارك عالم جليل مشهور أ قيل له كيف نعرف ربنا فقال نعرفه ب أ ن ه على العرش أ فوق عباده ولا نقول هاهنا و هاهنا و كذلك غيره و النقول عنهم كثيره و لعله ياتينا في هذا الكتاب ب ا ر ه عن ا ن ق و ل عنهم إ ن شاء الله و نقف هاهنا و الله أ ع ل م و صلى الله على محمد و اله و صحبه